ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميذ الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله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 الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق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 126. وقبني بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين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 ما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأرخل الجنة فقد فاه وما الحياة الدنيا إلا متاع لا تبلون في أموالكم وأموسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرقوا أذن كثيراً